بوك تو تريست اتري ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون نجارة في محطة القطار في محطة القطار كوغات رغفة سلت وشتيت وك متى يسافر القطار التالي إلى برلين متى يسافر القطار التالي إلى برلين كوغاتروغف سلدفشتي ادفلاك ز باريش متى يسافر القطار التالي الى باريس كوغاتروغف سلدفشتي ادفلاك ز متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ В сколько часа отправла в في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ В сколько Вакет في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم В сколько часа في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست بيخ إيسكو من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد بيخ إيسكو من فضلك تذكرة سفر إلى براغ من فضلك تذكرة سفر إلى براج. بيش إسكالا، من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. كوغاب برستيجير فوكت يصل القطار إلى فيينا؟ متى يصل القطار إلى فيينا؟ кога пристига влакат в във москва Мета ясил откитар или моску Мета ясел Ila или моква Кга престига в ъмстердам Мета ясилолкитар или Емистердам Мета ясел лхитар или да се прекачвам? هل ينبغي علي أن ابدل القطار في السفر هل يجب علي أن ابدل القطار في السفر اوت من أي رصيف يغادر القطار من اي رصيف يغادر القطار املي سبالين هل توجد عربات نوم بالقطار؟ بيخ إسكوا بلت ساموزا أو تيفاني دو بريوسو من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل بيخ إسكوا само за връщане до Копенхаген. Минфотлик Тевкират Въхъб Уауда Ила Копенхаген Минфотлика Тевкират Въхъб Уауда или Копенхаген Колко струва място във спалния вагон Биками Сарир Фиарабет и Наум Бикам Ел Сарир Наум.